قال قتادة كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فناهم الله عن ذلك لألا يسبوا الله لأنهم قوم جهلا فقال تعالى ولا تسبوا الذين أدعون أي المدعوين آلهة من دون الله فيسبوا الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم بجهل قرأ يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو فلما نزلت قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ربكم ونوهوا عن سبب الآلهة وإن كان طاعة لإفضائه إلى مفسدة أعظم منهم قال القرطبي في تسيره إن الحكم بالنهي باق في هذه الأمة فمت خيف أن الكافر يسب الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله فلا يحل لمسلم أن يسب دينهم ولا صلبانهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك كذلك أي كما زينا لهؤلاء المشكين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان لكل أمة هنا واضح أن في خطأ في الكتاب يعني كذلك أي كما زينا هو يبدو ان هو يعني قر كلمة زينا هذه ليست تفسير زينا التي في الآية والكلام يكون متصلا ثم تكون هناك كلمة زينا بعد ذلك يعني. كما زينا لهؤلاء المشكين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان زينا لكل أمة من الكفار عملهم بيان اسم الإشارة يعني على ما يعود اسم الإشارة كما هذه تسهيل الكاف ثم اسم الإشارة عائد على التزيين المذكور سابقا قال أو الذي دل عليه الكلام السابق ثم المشبه التزيين لكل أمة قال كذلك زين لكل أمة من الكفار عملهم أظن الكلام واضح قال كذلك زين لكل أمة من الكفار عملهم وفيه رد على القدرية ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بالمحاسبة والمجازات عليه ولما طلبت قريش منه صلى الله عليه وسلم نزول الملائكة وأحياء الموتى وجعل الصفى ذهبا وحلفوا أنهم يؤمنون عند ذلك وكان المؤمنون يحبون ذلك ليؤمن المشكون نزل وأقسموا بالله جهد ايمانهم مجتهدين في الحلف لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما الآية عند الله لا عندي وهو القادر على المجيء بها لا أنا قوله يا محمد نحن عندنا مشكلة في يعني ممكن نوصفها برغبة الرغبة في ابتداء السطر بجزء من الآية والأصل أن التفسير مكتوب بطريقة ممزوجة يعني هنا يا محمد اعلقتها بالجملة السابقة يا محمد هذه استفتاح لما يأتي بعد ذلك واقسم بالله جاهد إيمانهم لئن جاءتهم هؤلاء الكفار آية لا يؤمنون بها يا محمد قل إنما الآياته عند الله وربما كانت في الأصل يعني ربما كانت قل وبعد كده أغلق القوس يا محمد من الآيات عند الله لا عندي قال وهو القادر على المجيء بها لا أنا وما استفهام مبتدأ خبره يشعركم أي يدريكم أيها المؤمنون روى عن أبي عمرو يشعركم بإسكان الراء وروي عنه باختلاسها وقرأ الباقون باشباع الحركة وتقدم في سورة البقرة أنها أي الآية المقترحة أو أي الآية المقترحة إذا جاءت الكفار لا يؤمنون بها لصدق علمه بعدم إيمانهم قرى ابن كثير أبو عمرو ويعقوب وخلف وعصي بخلاف عن راويه أبي بكر إنها بتسر الآلف على الابتداء وقالوا تم الكلام عند قوله وما يشعركم وقرأ الباقون بفتح الآلف بمعنى لعل وهذا وجه في قراءة فتح الالف وقراءة فتح الالف فيها وجوه عدة وهي اللي فيها إشكال في المعنى بخلاف قراءة الكسر فهنا ذكر وجها فيها في أن قال بفتح الالف معنى لعل لعل وقرأ ابن عامر لا تؤمنون بالتأي على خطاب الكفار والبقون بالياء على الخبر ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحول بينهم وبين الإيمان فلا يؤمنون عند نزول الآيات كما لم يؤمنوا به أي بما جاءهم أول مرة من الآيات تنشفاق القمر وغيره ونذرهم ندعهم في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يتمادون عمهة لا يبصرون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموت كما طلبوا وحشرنا جميعا عليهم كل شيء طلبوه قبلا قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر قبلا لكسر القاف وفتح الباء أي معينة وقرأ الباقون بضمهما أي أولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشهأ الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون أي أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيحلفون أنهم يؤمنون عند نزول الآية أو المؤمنون يجهلون أن الكافرين لا يؤمنون فيطلبون نزول الآيات طمعا في إيمانهم فذكر وجهين في الضمير في أكثرهم في, في قولي ولكن أكثرهم ثم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي كما جعلنا لك أعداء فكذلك جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء ثم فسرهم فقال شياطين الإنس والجن وللإنس شياطين كما أن للجن شياطين وكل عات شيطان قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر هل تعوذت بالله من شيطان الجن والإنس قال وهل للانس من شياطين قال نعم هم شر من شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض أن يوسوس ويلقي شياطين الجن إلى شياطين الإنس وبالعكس زخرف القول مموه لا معنى تحته يعني الغرفة القولي أي مموه القول أو مموهه لا معنى تحته غرور قال خدعا على انها المصدر ولو شاء ربك ما فعلوا أي الايحاء من الزخرفة والغرور وعداوه الأنبياء فذرهم وما يفترون أمر فيه معنى التهديد ولتصغى لتميل إليه أي إلى زخرف القول أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه لأنفسهم وليقترفوا قال يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنب أفغير الله قال فيه إضمار أي قل لهم يا محمد أفغير الله طب من أين جاء الأمر بقول له؟ أن هذا يعني موجه لهم يعني خطاب لهم بخلاف ما سبق تاغي قال أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم لأنهم قد طلبوا منه قاضيا يقضي بينهم وبينه فأجابهم به وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلة أي مبينا فيه الحق من الباطل والذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعلمون أنه يعني القرآن منزل من ربك قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتجديد مبالغة لأنه نزل نجوما متفرقة وقرأ الباقون بالتخفيف من الإنزال لأنه نزل مرة واحدة إلى بيت العزة وهذا على توجيه مشهور عند بعض أهل العلم في التفريق بين نزل ونزل في قضية النزول المفرق و. عدم مراعاة قضية النزول المفرق في تراءة التخفيف سواء قيل فيه بأنه نزل مرة واحدة لباية العزة وقيل غير ذلك والمعنى العالمون يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الشاكين في أنهم يعلمون ذلك وتمت كلمة ربك بالوعد والوعيد قرأ الكفيون ويعقوب كلمته على التوحيد والباقون كلمات بالجمع صدقا فيما وعدة وعدلا فيما وعدا وعدلا فيما حكم فهذه لعلها مكتوبة صدقا فيما وعد يعني بغير كلمة وعدلا المنسوخة من المصحف هنا صدقا فيما وعد قال وعدلا فيما حكم لا مبدل لكلماته لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه وهو السميع لما يقولون العليم بما يضمرون وإن تطع اكثر من في الأرض أي الكفار يضلوك عن سبيل لا يصرفك عن دينه إن يتبعون إلا الظن وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق وإنهم إلا يقرصون يحرزون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله قال ومن في محل نصب بنزع حرف الصفة أي بمن يضل أو في محل, أو في محل رفع بالافتداء ولفظه لفظ الاستفهام والمعنى إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بالفريقين اللي هو المهتد والمذكور سابقا فيجازي كلا بما يستحقه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي كلوا مما ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات ثم وبخهم على ترك الأكل منه فقال وما لكم وأي مانع لكم من ألا تأكل شيئا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل لكم ما حرم عليكم قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء فصل حر على غير تسمية الفاع لقوله ذكر وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب حفص عن عاصم فصل وحرم بالفتح فيهما أي فصل الله ما حرمه عليكم لقوله اسم الله مما ذكر اسم الله عليه وقرأ حمزة هذا توجيه القراءة هذا توجيه هذا الاختيار وتوجيه الاختيار السابق وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر فصل بالفتح وحرم بالضمب وأراد في تفصيل المحرمات ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما انطردتم إلي قال من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار قرأ أبو جعفر بخلاف عنه اضطررتم بكسر أطرر طبعا وذكر آية المائدة هنا يعني في نوع من التوسع أو في الكلام على الأحكام يعني كأنه يعني نظر الفقيه نظر الفقيه يكون كذلك لو أراد بتفصيل المحرمات فيذكر آية المائدة باعتبار أن آية المائدة فيها تفصيل أكثر في المحرمات من آية الأنعام أو من آية البقرة مثلا ولكن يعني النظر في تاريخ النزول يقول وقد فصل هذا بيعتبر أنه وقع وآية وإحنا الآن في سورة الأنعام مكية وآية المائدة مدنية فهذا الكلام يستقيم نعم هذا الكلام يستقيم في الجملة في الكلام على الأحكام يعني في الكلام على الحكم أو في اعتبر أن هذا مجمل وهذا بيّنه لكن المقصد إن لو في نظر للترتيب النزول ونحو ذلك فالأجود هنا أو الأحسن هنا لا أقول آخر خطأ ولكن الأحسن هنا أنه أن, تذكر آية مكية يعني أن تذكر آية مكية إلا ما اطرلتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار قرأ أبو جعفر بخلاف عنه ذكرناه قال اطرلتم بكسر أطر وإن كثيرا لا يضلون قرأ الكفيون بضم الياء أي يضلون غيرهم وقرأ الباقون بالفتح أي يضلونهم بأهوائهم بغير علم بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم إن ربك هو أعلم بالمعتدين الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه سره وعلانية إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الأخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون في الدنيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من الميتات وما في معناها من من المنخنقة وغيرها وما ذبح على اسم غير الله وإنه أي الأكل منه لا فسق لمعصية قال واختلف الأئمة في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها فقال الشافعي تحل سواء تركت تسمية عمدا أو ناسيا لأن التسمية عنده سنة وقال الثلاثة إن تركها عمدا لم تحل وإن تركها ناسيا حلت وتقدم اختلافهم في التسمية على الصيد والذبيحة أيضا في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وإن الشياطين لا لا يوسوسون إلى أوليائهم المشركين ليجادلوكم بقولهم فأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله يعنون الميت وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون فيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله وحرم شيئا مما أحل الله فهو مشرك أو من كان ميتا بالكفر قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ميتا بالتجديد والبقون بالتخفيف فأحييناه هديناه وجعلنا له نورا أي الإيمان يمشي به في الناس بينهم متبصرا به فيعرف الحق من الباطل كمن مثلوه في الظلمات أي كمن هو في الظلمات المثل يقصد هو يقصد هنا في التفسير ليس بخارج منها يعني في ظلمة الكفر كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية قال ابن عباس وجعلنا له نورا يريد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كما مثله في الظلمات يريد أبا جهل ابن هشام وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرث فأخبر حمزه بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعد فأقبل غضبان حتى على أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب الهتنا وقال فأبا فقال حمزة ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأنزل الله هذه الآية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي كما أن فساق مكة اكابرها كذلك جعلنا فساق كل قرية اكابرها أي عظماءها جمع أكبر وخص الاكابر بالذكر لأنهم الصادون عن الدين ثم قال معللا ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان ورمي النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وبال كفرهم راجع عليهم وما يشعرون بذلك ولما قال الوليد بن المغيرة لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر من مالا فقال أبو جهد والله لن نرضى به ولن نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزل وإذا جاءتهم آية قال حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة فتقدم الكلام على تغليظ اللام من اسم الله في قوله رسل الله وشبهي في أول سورة الفاتحة ثم استأنف منكرا أنهم لا يصلحون للرسالة فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته قرأ ابن كثير حفص رسالته بحذف الألف بعد اللام ونصب التاء على التوحيد وقرأ الباقون بالألف وكسر التاء على الجمع رسالته يعني الله أعلم بمن هو أحق برسالة ثم قال متهددا سيصيب الذين أجربوا من الكفار صغار أشد الذل عند الله في الآخرة وعذاب شديد الأسر والقتل ثم النار بما كانوا يمكرون في الدنيا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ينور قلبه ويفتحه للإسلام فيتسع به ويفسح فيه مجاله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا قرى ابن كثير ضيقا بالتخفيف والباقونة بالتشديد حرجه قال وهما لغتان مثل هين وهين هذا خطأ هنا يعني وهما لغتان هذا قبل ذكر حرجا ضيقا بالتخفيف والباقون بالتجديد وهما لغتان مثل هين وهين ثم قال حرجا يعني ممكن هذه الجملة كانت تبقى في سبعه الفقر السابقه ثم قال حرجا وهذا حرجا بين قوسين حرجا قال اشد الضيق قرأ نافع وابو جعفر وابو بكر بكسر الراء والباقون بفتحها وهما لغتان أيضا مثل الدنف والدنف يعني لا ينور قلبه ولا يفتح لقبول الإسلام تأنا يصعد في السماء قرأ ابن كثير يصعد بإسكان الصادي وتخفيف العين من غير ألف من الصعود وقرأ أبو بكر عن عاصم يصعد بفتح الياء وصدم شددة وألف بعدها وتخفيف العين أي تصاعد وقرأ الباقون بتشديد الصادي والعين من غير ألف أي تصاعد يصعد أي تصعد يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء وأصل الصعود المشقة كذلك أي كهذا الجعل يجعل الله الرجس أي العذاب على الذين لا يؤمنون وأصل الرجس في اللغة أنتا وهذا أي الذي أنت عليه محمد صلى الله عليه وسلم صراط ربك الطريق الذي ارتضاه مستقيم لعو جاج فيه قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون فيعلمون أن القادر هو الله لهم أي المتذكرين دار السلام الجنة لأن كل من دخلها سلم من البلاء والرزايا عند ربهم أي مضمونة لهم عنده أي يوصلهم إليها بفضله وهو وليهم ناصرهم بما كانوا يعملون يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرات بالجزاء ويوم أحشرهم جميعا أي وذكر يوم نحشرهم جميعا قرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالياء والباقون بالنون يعني هو إذا كانت مثبتة فعلا في كلامه واذكر يوم نحشرهم فالأصل أنه يفسر قراءة نحشرهم ثم ذكر القراءة الأخرى وذكر نسب القراءة النون للباقين يا معشر الجن أي ثم يقال يا معشر الجن أي الشياطين قد استكثرتم من الإنس أي من إهوائهم وقال أولياؤهم أي أولياء الشياطين من الإنس الذين أطاعوهم ربنا استمتع بعضنا ببعض بأن بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني القيامة قال النر مثواكم مقامكم خاردين فيها إلا ما شاء الله أي مدة العرض والحساب هنا يفسر الاستثناء إن ربك حكيم في أفعاله عليم بأعمال الثقلين وأحوالهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. يا معشر الجن والانس أيوم يوم نحشرهم نقول يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم ومعنى منكم في الخلق والتكليف والمخاطبة ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال منكم وإن كانت الرسل من الانس وغلب الانس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث وروي هذا قول آخر وكل التوجيه السابق هذا في القول الأول وروي أن الله تعالى أرسل رسلا من الجن كما أرسل من الإنس لظاهر الآية ألم يأتكم رسل منكم يقصون قال يقرؤون عليكم آيات كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يعني يوم القيامة قالوا جوابا شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا وغرتهم خدعتهم الحياة الدنيا وظنوا أنها تدوم فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذمهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم ذلك المذكور من بعث الرسل والتعذيب أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي لم يهلق قرية بشرك وأهلها غافلون لم ينذروا ببعث الرسل كنذرهم ولكل من العاملين درجات جزاء مما عملوا من الثواب والعقاب وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ فَيَخْفَى عَلَيْهِ عَمَلٍ قرأ ابن عامر تعملون بالخطر والبقون بالغيبي وربك الغني عن خلقه ذو الرحمة بأوليائه إيشأ يذهبكم يهلككم وعيد لأهل مكة ويستخلف ينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطوع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني آباءهم الماضين إنما توعدون من مجيء الساعة لآت كائن روي عن قنبل ويعقوب بالوقف بالياء على لآتي وما أنتم بمعجزين بغائبين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم اعملوا على مكانتكم تمكنكم قرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع أي حالاتكم وقرأ الباقون بالأول وهذا أمر وعيد على المبالغة إني عامل ما أمرني به ربي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اي الجنة فرا حمزته الكسائي وخلف بالياء على التذكير ما يكون لان تانيث العاقبه غير حقيقي والباقون بالتاء لتانيث العاقبه انه لا يفلح الظالمون اي لا ينجح سعيهم وجعلوا اي مشك العرب لله مما ذرا خلق من الحفظ والانعام نصيب فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وذلك انهم كانوا يجعلون نصيبا من زروعهم ونعامهم لله ونصيب ونصيب منها لاصنامهم ولعلاوا نصيبا أن يجعلون نصيبا كذا ونصيبا منها لاصنامهم فنصيب الله للضيفان والمساكين ونصيب الالهاتيم لخدمها فما سقط بهبوب الريح ونحوه من نصيب الله في نصيب الالهاتيم ترك وقالوا إن الله غني عن هذا وما سقط من نصيب الالهاتيم في نصيب الله رد ويقولون هي محتاجة قال الكسائي بزعمهم بضم الزاي والبقونه فتحاء وهما لغتان وقوله بزعمهم تنبيه على أن ذلك من اخترعوه لم يأمرهم به الله فما كان لشركائهم فليصل إلى الله أي إلى الجهات التي كانوا يصرفون نصيب الله إليها وما كان لله يصل إلى شركائهم إلى ما كانوا يصرفون نصيبهم إليه ساء ما يحكمون بئس ما يقضون وكذلك ومثل ذلك التزيين في قسمة القربات زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قرأ العامة زين بفتح الزاي والياء ونصب قتل مفعولا صريحا والمفعول به لزين وجر أولادهم إضافة ورفع شركاؤهم فاعل زين شركاؤهم أي شياطينهم حسنوا لهم وأدى البنات ودفنهن في حياتهن خيفة العيلة وقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء مجهولا زين ورفع قتل ونصبي دال أولادهم وخفض همزة شركائهم مضاف إليه بإضافة قتل إليه كأنه قال زين لكثير من المشكين قتل شركائهم أولادهم فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به وهم الأولاد وأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن لم يتولوا ذلك لأنهم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوه وقد اعترض الزمخشري في كشافه على ابن عامر في قراءته، فرد ابن الجزرى اعتراضه في كتابه النشر، وأن المؤلف له عناية بالقراءات، فلذلك الإحالة مثلا في الرد على ابن الجزرى يعني لعل هذا يعني إيه؟ لأنه الأقرب لأنه الأقرب للذهن أقرب حضورا يعني عنده، وإلا الرد يعني الجواب على قراءة ابن عامر هذا قديم يعني عن قديم على ابن الجزري يعني يعني تكلم في علماء كثيرا قبل ذلك فرد ابن الجزري باعتراضه في كتابه النشر وصوب قراءة ابن عامر وكذلك الكواشي في تفسيره وكل منهما أشبع الكلام في ذلك تقريبا المرة السابقة والمرة اللي قبلها سألت الكواشي وما ولم أجب السؤال ولا أجبته محدش أجابه تقريبا صح أجبته طيب حسن تفسير الكواشي ما اسمه تفسير الكواشي الكواشي ما اسمه تفسيره لو كتاب مختصر اللي هو التلخيص اسمه التلخيص في تفسير القرآن العزيز تقريبا او في تفسير الكتاب العزيز Basusto اسمه التلخيص وهذا كتاب مختصر من كتابه الأكبر والكواشي من المفسرين اللي يعني تأثر بهم جمع ممن جاء بعدهم تفسير الأكبر اسمه تبصرة المتذكر تبصرة المتذكر هو اسم لطيف يقول تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر يعني قلب الكلام قلب الكلام في العنوان يقول يقول وكذلك الكواشيو في إن هو يعني أجاب عن اعتراض الزمخشري وغيره على قراءة ابن عامر قال وكل منهما أشبع الكلام في ذلك ليردوهم قال ليهلكوهم وليلبسوا ليخلطوا عليهم دينهم ويدخلوا عليهم الشك فيه ولو شاء الله ما فعلوا بين أن كفرهم بمشيئة الله تعالى وهو رد على القدرية فذرم يا محمد صلى الله عليه وسلم وما يفترون من الكذب فإن الله لهم بالمرصاد وقالوا يعني المشركين هذه أنعام وحرث حجر أي حرام المعنى إنهم كانوا يعينون أشياء لأليهاتهم ويحرمونها ويقولون لا يطعمها إلا من نشاء من النساء والرجال بزعمهم قرى الكسائي بضم الزي كما تقدم وأنعام حرم ظهورها وهي البحائر والسوائب والحوامي وتقدم تفسيرها في سورة المائدة وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وهي قربال أليهاتهم افتراء عليه لأن ما قالوه تقول عليه ساجزهم بما كانوا يفترون أي بسببه وقالوا ما أي الذي في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد حيا هو خالص للذكور قال أنها خالصة للتأكيد كالخاصة والعامة يترون لفظة ما الأصل توصف التذكير قال محرم على أزواجنا أي نسائنا وإن يكن ميتة أي ما ولد ميتا. اشترك فيه رجال والنساء الإناث والذكور. قرأ ابن كثير يكون بالياء على التذكير ميتة بالرفع. لأن المراد لأن المراد بالميتة الميت. يعني يقصد المراد إذا كانت هي المرادة المراد بالميتة الميت ف يعني فأنها تامة. قال أي وإن وقع في البطون ميت. وقرأ أبو جعفر ابن عامر تكن بالتائي على التأنيف ميتة بالرفع قال ذكر الفعل بعلامة التأنيف لأن الميتة في اللفظ مؤنثة والرفع سيكون فيها الكلام في كالسابق يعني في أنها تامة قال أبو جعفر على أصلي في تجديد الياء وقرأ أبو بكر عن عاصم تكن بالتأنيف ميتة نصب أي وإن تكن الأجنة ميتة تكون خبر كان والفعل الناقص وقرأ الباقون وإي يكن بالياء على التذكير ميتة النصب. رده إلى ما أي وإي يكن ما في البط في البطولة ميتة. يدل عليه أنه قال فهم فيه شركاء. ولم يقل فيها. كان متصل. ولم يقل فيها يقصد بهذا فهذا كأنه في قراءة وإي يكن. التوجيه في قراءة وإن يكون. فليكن يكون, يكون اسم كان عائد على ما ثم فهم فيه أيضا يكون ايه مرجع الضمائر كلها على المذكر ولا يقل فيها وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء سيجزيهم وصفهم اي جزاء وصيم للكاذب على الله انه حكيم في عذابهم عليم باقوالهم قد خسر الذين قتلوا اولادهم قال ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد على التكثير والباقون بالتخفيف سفها جهلا بغير علم نزلت في من كان يئد البنات احياء مخافة السبي والفقر وحرموا ما رزقهم الله يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراء على الله حيث قالوا الله أمرنا بذلك قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى الحق هو الذي أنشأ جنات بساتين معروشات كالكرم ونحوه وغير معروشات كالنخل ونحوه في بيعرش زي العلم وفي لا يعرش والنخل والزرع مختلفا أكله أي ثمره وطعمه قراءة نافع وابن كثير أكله بإسكان الكفي والبقونة بتحريكها والزيتون والرمان متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانيني هذه الظر نازلها مثل الرمانيني لونهما واحد وطعمهما مختلفاً هذا بيان هذا بيان له مثل الرمانين لونهما واحد والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه فاللون واحد وطعمه مختلف قلوا من ثمره أقصد الواق قبل قوله لونهما واحد مثل الرمانين لونهما واحد وطعمهما مختلف قلوا من ثمره إذا أثمر قال أمر إباحة قرأ حمزة والكسائي وخلف ثمره بضم الثاء والميم والباقون بفتحهم وتقدم تفسير القراءتين في السورة وآت حقه يوم حصاده هي الزكاة المفروضة إن جعلت الآية مدنية وإن جعلتها مكية فالمراد بحقه ما يتصدق به على المساكين وقت الحصاد والقولان منقولان وكان ذلك واجبا فنزخ بالزكاة قرى أبو عمر ويعقوب بن عمر وعاصم حصاده, حصاده قال بفتح الحاء والبقونة بكسرها ومعناهما واحد ولا تسرف في التصدق بإخراج جميع المال كقوله ولا تبسطها كل البصر إنه لا يحب المسرفين قال ولا يرتضي فعلهم في وجوب الزكاة طبعا في وجوب الزكاة هذا يعني إنه لا يحب المسرفين هو فسر قال ولا يرتضي فعلهم انتهى الكلام هنا ثم قال واتفق الأئمة على وجوب الزكاة فعلهم ليس له علاقة بوجوب الزكاة قال واتفق الأئمة هذه إما زائدة إن هي أصلاً غير متلامة مع الفقرة التالية وإما يعني ربما كانت مثلا يعني كتب الناسخ مثلاً على الحاشية كأنه كتب في وجوب الزكاة الكلام المذكور في وجوب الزكاة هو دمجه بالكلام إنه لا يحب المسلمين قال لا ولا يرتضي فعلهم انتهى الكلام هنا ثم قال واتفق لأمة على وجوب الزكاة في الحبوب كلها مما يقتات به من القمح والشعير والأرز ونحوه وعند مالك والشافعي تجيب من الثماني طبعا يعني للفائدة من إشكالات التحقيق في التفسير لا أقصد هنا التفسير أقصد التفسير صفة عامة لما يكون المحقق ليس له دربة في أساليب المفسرين وكيف يعبر المفسرون عن المعاني ونحذره في يكون في أشياء مشهورة يعني أشياء مشهورة في طريقة تعبيرهم طريقة التقدير مثلا التقدير فهو مثلًا يقدر مضافا ثم سيأتي بعد ذلك في في الممزوج في ذكر التفسير الممزوج ممزوج يعني يمزج التفسير ب بال... يمزج التفسير بالآية فيذكر الكلمة التي صارت مضافا إليه عند بعد التقدير ونعم ذلك في هذه أمور مألوفة مع النظر الكثير في كتب التفسير فربما يأتي مثلا من يحسن النظر في المخطوطات و... ونسخ المخطوطات وتحقيق وتحقيقها ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بتحقيق المخطوط ولكن لا يكون له دربة أو لا يكون له عناية بطريقة المفسرين أو العبارات الذائعة زي لما يجي مثلا حد يعني من المشكور مثلا الأشياء اللي كانت مثلا يعني يتندروا بها مثلا في تحقيقه كانت حاجات كده تنتج الناس تضحك عليها مثلا في وحد مثلا بيحقق كتابا في الفقه فيقول مثلا وفيها بنت لابون فيقول مثلا لم اقف عليها في كتب التراجم مثلا يعني هو قرأ كلمة بنت لابون او ابن مخاض مثلا او بني مخاض يقول مثلا ايه كتب التراجم والانساب لم اقف عليها مثلا هو قرأ الكلمة بصورة صحيحة يعني وقرأ الكلمة صح واثبت الكلمة صحيح ولكنه لا يالف كلام الفقهاء والأمر طبعا لا يصير قضية كلام الفقهاء يعني بنت لبون ده يكون مخلص وأصلاً هو في أول ابتدائي ولكن المقصد أنه, أنه لا يلف هذه لا هذه العبارات فيستشكل ما لا يستشكل فيستشكل ما لا يستشكل أو ربما يعبر أو او يسوق العبارة بطريقة أو يقسم الفقرات بطريقة أو يورد شيئا يكون في يكون في غرابة يعني. غرابة عند من يقرأ الكتاب بعد ذلك وهو معتاد على عبارات المفسرين وهذا اشكال من جملة إشكالات في التحقيقات يعني ده إشكال من جملة إشكالات وطبعا علاجه سهل جدا يعني, يعني لا يلزم فيه أن نقول نروح يتعلم التنزل ممكن يبقى فيه تعاون يكون هناك تعاون يعني يكون حد مثلا في التحقيق معه مثلا مختص في التفسير ينظر يقرأ في العبارات يعني هذا يكمل الحدوم الآخر. هذه يعني صورة من الصور يعني. وكما ذكرت أنه إشكال من جملة الإشكالات في التحقيقات يعني. قال واتفق الأئمة على وجوب الزكاة في الحبوب كلها مما يقتات به من القمح والشعير والأرز ونحوه. وعند مالك والشافعي تجب من الثمار في التمر والزبيب. وعند أبي حنيفة وأحمد تجب فيهما وفي كل مكيل يدخر. اللوز والفستق والبندق ونحوها. واتفق مالك والشافعي وأحمد على عدم وجوبها في الفواكه والبقول والخضروات، وقال أبو حنيفة بوجوبها فيها. وثقه صاحبه في الثمار وخالفاه في الخضروات. واختلفوا في وجوبها في الزيتون. فقال أبو حنيفة ومالك تجب فيه، وقال الشافعي في الجديد وأحمد لا تجب. واختلفوا في قدر النصاب فيها. فقال أبو حنيف لا يعتبر النصاب وقال بل يجب العشر فيما قل أو كثر مما سقته السماء أو سقي بها وما سقي بكلفة كالدواليب والدلاء وغيرهما نصف العشر ولا يعتبر نصابا قال وما سقيا منهما وما سقيا منهما بالصورتين يعتبر فيه أكثر السنة فإن استوى يجب نصف العشر وقال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد يعتبر النصاب، وقدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث دي العراقي، فيكون ذلك ألف وستمائة رطل عراقي، وألف وأربعمائة وثمانية وعشرين رطلا أسباع رطل مصري. هذا ليس ليس هذا مع ذاك، ولكن يُقدّر بعده أرطال،, بعدة أرطال قال وستة أسباع رطل لمشقي ومائتين وخمسة وثمانين رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي ومائتين وسبعة وخمسين رطلا وسبعة رطل قدسي إلا الأرزة والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره هذا يفسر العلس العلس معروف يعني إلى زمان بنفس الإسم قال فنصاب كل واحد منهما عند الشافعي وأحمد عشرة أوسق ومالك لم يستثني شيئا بل جعل النصاب في الكل خمسة أو سق واتفق القائلون باعتبار النصاب على أن الواجب فيما سقيا بغير مؤنة العشر وفيما سقيا بكلفة نصف العشر فقول أبي حنيفة في القليل والكثير لأنه لا يعتبر النصاب على المذكر هنا يعني. قال وفيما سقيا بهما بحسابه فإن سقيا بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نفعا ونموا للزر واختلفوا في وقت وجوب الزكاة فقال أبو حنيفة عند ظهور الثمر وقال أبو يوسف عند الإدراك وقال الثلاثة عند الشداد الحب وبدء الصلاح في الثمر ويستقر الوجوب بجعلها في الجرين والبيدر والمصطاح ونحوها واختلفوا في وجوب الزكاة في العسل فقال أبو حنيفة في العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر وقال مالك والشافعي لا زكاة فيه وقال أحمد فيه العشر إذا بلغ نصابا ونصابه عنده عشرة أفرخ كل فرق ستة عشر رطلا عراقية سواء أخذه من أرض العشي أو غيرها والعشرية لأرض العشر ما أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها ومخططه المسلمون كالبصرة ونحوها وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم كأرض اليمن وما فتح عنوة وقسمة كنصف خيبر وما قطعه الخلفاء الراشدون من السواد اقطاع تمليك قال واختلفوا هل تضم الحنطة إلى الشعير والقطنية بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فأبو حنيفة على أصله في عدم اعتبار النصاب فيجب الزكاة في قليله وكثير وقال مالي كنت تضم الحنطة إلى الشعير والقطني نوع واحد يضم, يضم بعضها إلى بعض ويخرج من كل واحد منها بحسابه وقال الشفعي وأحمد لا يضم جنس إلى آخر في تكمير النصاب واختلفوا في الأرض الخراجية وهي التي فتحت عنها ولم تقسم وما جل عنها أهلها خوفا منه وما صولح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج هل يجتمع فيها العشر والخراج فقال أبو حنيفة لا يجتمع بذلك فرق بين الأرض العشر وغيرها كما ذكر سبقا وقال الثلاثة يجتمع لأن, لأن الخراج في رقبتها والعشرة في غلتها طبعا نلاحظ هنا أنه استطرد في الكلام في زكاة الزروع والآية يعني ذكر فيها أنها إذا كانت مكية فهو شيء قبل الزكاة ونسفت يعني ولكن يعني الـ الـ يعني الشيء بالشيء يذكر كما اعتدنا في, في الكتاب في مسائل في, في يعني الإشارات مجرد إشارة رباه لا تكون الآية في المسألة الفقهية نفسها ولكن هو يتعرض لها ويستطرد فيها قال لا يعني أقصد يستطرد يعني هذا الذي ذكره ليس استطرادا بالنظر لغيره ولكن هو استطراد أقصد استطراد في التفسير الذي نقرأه يعني على جنس التفسير الذي نقرأه قوله تعالى من الأنعام يقول أي وأنشأ من الأنعام حمولة وهي ما يحمل عليه من الإبل, من, من, الإبل من الإبل الكبار وفرشة قال وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل سميت بذلك للطافة أجسامها وقربها من الفرش وهي الأرض المستوية التي يطأها الناس كل مما رزقكم الله أي مما أحل لكم منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تسلكوا طريقه في تحريم الحرث والأنعام قرأ ابن عمر والكسائي وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم يعني في واو هنا زائدة وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب خطوات بضم الطائب والباقون بإسكانها إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة ثم بين الحمولة والفرش فقال ثمانية أزواج أي وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أي أعداد يريد الذكر والأنثى والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفق عن الآخر قال أجملها أولا ثم فصلها ثانيا فقال من الضأن ثنين يعني هو الضأن ثنين وأنه يبين يريد الذكر الأنثى العرب تسمي الواحد زوجا وتسمي الثنين زوجا يعني هذا وارد وهذا يقع في كلامه وهذا يقع فيه كلامه من الضأن ثنين زوجين ليس معنى من الضأن ثنين زوجين يعني أربعة ولكن اثنين قال الكبش والنعجة هو الذي كان يشرحه قبل ذلك قال وهي ذوات الصوف من الغنم ومن المعز اثنين التيس والعنز وهي ذوات الشعر من الغنم قرأ أبو عمرو ويعقوب ابن كثير وابن عامر المعز بفتح العين والباقون بإسكانها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكرين حرم عليكم يعني ذكر الضأن والمعز أم الأنثى أي أنثى الضأن والمعز أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أنثى نبيوني بعلم فسروا لي ما حرمتم بتحقيق إن كنتم صادقين أن الله حرم ذلك ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين والكلام في الإبل والبقر كما سبق في الضأن والمعز وأجمع القراء على مد آذ ذكرين لأن همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل لتفرق بين الاستفهام والخبر وأجمعوا على عدم تحقيقها لكونها همزة وصل وهمزة الوصل لا تثثة إلا تلاء وأجمعوا على تليينها واختلفوا في كيفيته فقال كثير منهم تبدل ألفا خالصا وقال اخرون تسهل بين بين ومعنى الآية إنكروا أن الله حرم شيئا من جنسي الغنم والإبل والبقر وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها تارة ويقولون قد حرمها الله فأنكر ذلك عليهم أم كنتم شهداء الهمزة للإنكار وأم بمعنى بل المعنى بل أكنتم حضورا إذا وصاكم الله بهذا التحريم وهذا تجهيل لهم وتقدم اختلاف القراء في الهمزتين من شهداء إذ في سورة البقرة فمن أفضل ممن افترى على الله كذبا فنسب إله تحريم ما لم يحرم ليضل الناس بغير علم والمراد وعمر بن لحي ومن تبعه أنه كان أول من بحر البحائر وغير ذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم بين أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه فقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أجد فيما أوحي إليه شيئا محرما على طاعم آكل يطعمه ويأكله إلا أن يكون ميتة قال الحرام والمحرم هو الممنوع عنه وحكمه ما يأثم بفعله ويثاب على ترك بنيات التقرب إلى الله تعالى قرأ أبو جعفر بن عامر تكون بالتائع على التأليف ميتة رفع أي إلا أن تقع ميتة، وأبو جعفر على أصل في تجديد الياء وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتأنيث ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث، يعني يكون فعل ناقصا، أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة، وقرأ الباقون بالياء على التذكير ميتة نصب يعني إلا أن يكون المطعوم إن يقدر يعني يقدر الاسم مذكر أو مؤنث بحسب تكون أو يكون. إلا يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا قال مصبوبا أو لحم خنزير فإنه رجس حرام أو فسقا قال عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل أهل لغير الله به قال ذبح على غير اسم الله وسمي ما ذبح على غير اسم الله فسقا لتوغله في الفسق فمن يبطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فأكل غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه قال وتقدم اختلاف القراء في قوله فمن ابطر غير باغ ولا عاد وما ذاهب في حكم أكل الميتة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى إنما حرم عليكم الميت وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهو ما ليس بمفرق الأصابع كالبط والإبل والنعام وقيل كل ذي مخلب من الطير وحافر من الدواب لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقبه بذكر ما حرم على اليهود تكذيبا لهم في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه وهذا التحريم تكليف بلوى وعقوبة فأول ما ذكر من المحرمات عليهم كل ذي ظفر قالوا من البقر والغنم حرمنا عليهم شحمهما قالوا هي الثروب وشحم الكليتين إلا ما حملت ظهورهما هذا مستثنى أي ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما قرى أبو عمر حمزة والكسائي وورش وابن عمر وخلف حمل الظهورهما وشبهوا بإضغام في الظهور والباقون بالإظهار أو الحواية قالوا وهي المصارين أو ما اختلط بعظم وهو شحم الأليا لما فيها من العظم قال هذا كله دخل في الاستثناء يعني هنا فسر على أن الحواية وما بعظم داخل في الاستثناء أنه غير محرم قال والتحريم مختص بالثرب وشحم اليا... الثروب يعني وشحم الكلية ذلك جزيناهم أي تحريم الطيبات عقوبة لهم ببغيهم بسبب ظلمهم لأنها كانت حلالا لهم فلما عصوا بقتلهم الأنبياء وأخذهم الربى واستحلال أموال الناس حرمت عليهم وإنا لصادقون فيما أخبرنا فإن كذبوك فيما جئت به فقل استعطافا لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة ولا يرد بأسه وعقابه عن القوم المجرمين حين ينزلوه ثم أخبر عما هم قائلوه بعد لزوم الحجة لهم فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرها فكأنهم جعلوا إقامتهم على الشرك وتحريمهم ذلك بمشيئة الله ولم يقولوا هذا القول تعظيما بل سخرية واستهزاء وهم مكذبون كذلك أي هذا التكذيب الذي كذبوك كذب الذين من قبلهم من الأمم الخالية أنبياءهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا المنزل عليهم قل هل عندكم من علم حجة أو دليل على صحة دعواكم فتخرجوه تظهروه فتظهروه لنا ليثبت ما تدعون من الشركة والتحريم إن تتبعون إلا الظن من غير علم وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون قل فلله الحجة البالغة التامة على خلقه بالكتاب والرسول فلو شاء لهداكم أجمعين ولكن شاء هلاية قوم وضلال آخرين أفيه دليل على أنه لم يشأ إيمان الكافر ولو شاء لهداه هذه المشيئة الكونية القدرية قل هلما كلمة دعوة إلى شيء أي أحضر شهداءكم الذين يشهدون لكم أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا كاذبين فلا تشهد يا محمد صلى الله عليه وسلم معهم لا تصدقهم فهذا أمر الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ولا تتبع هو الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قال يشركون ولما سألوه وقالوا ما الذي حرم الله تعالى؟ فقال تعالى قل تعالى قال من العلوي وأصلها أن يقولها من هو بمكان عال لمن هو بمكان أخفض منه فتُسَعَ فيه بالتعميم المعنى جيء أتلو طبعا المعنى الذي يذكروه هذا في أصل الكلمة والاستعمال أوسع من ذلك أتلو لأن لا يأتي أحد فيقول مثلا هنا إيه ويتأمل مثلا يذكر بتعالو لأن المسلمين مثلا في مقام عال هذا نعم المسلمون في مقام عالي والرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام عالي ولكن هذا لا يصنبط مثل هذا قضية فهم مراتب الدلالة في الكلام هذا أصل الكلمة وهي مستعملة في كلامهم على ما هو أوسع من ذلك أتلوا قال أقرأوا ما حرم ربكم عليكم يقينا لا ظنا كما تزعمون ألا تشيكوا به شيئا أيلزموا ترك الإشراك وداوموا على الإسلام وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بهم إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق قال فقر نحن نرزقكم وإياهم أي لا تأدوا بناتكم خشية العيلة وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها يعني العلانية وما بطن يعني السر وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر فحرمه الله سرا وعلانية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كقتل ردة وقصاص أو رجم ذلكم الذي ذكرت وصاكم أمركم به لعلكم تعقلون ترشدون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده قال الحلم والأشد جمع شد واستحكام قوة شبابه وفي الكلام حذف أي فإذا بلغ أشده وأونس رشده تدفع إليه ماله وتقدم اختلاف رائمة في حكم البلوغ والرشد في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وأوفوا الكيل والميزان بالقصد قال بالعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها المعنى لم نكلف المعطية هي ما هذا فعل مجزوم لم نكلف المعطية أكثر مما وجب عليه ولا نكلف صاحب الحق الرضا بأقل من بأقل من حقه. وإذا قلتم فاعدلوا قال فاصدقوا في الحكم والشهاده ولو كان ذا قربة ولو كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم فبعهد الله اوفوا عام في جميع ما عهده الله إلى عباده ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون قرى حمزة والكسائي وحفص وخلف المكتوب هنا ضبطه غير صحيح. قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف تذكرون بالتخيف هو تخيف للذل. قال بالتخيف على حذف إحدى التأين والباقون بالتشديد حيث حيث وقع تذكرون. يعني هو ضبطه ضبط يعني الضبط هنا غير صحيح. وأن هذا الذي وصيت به صراطي قال طريق مستقيما مستويا. فاتبعوا قرأ حمزة والكسائي وخلف وإن هذا بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الباقون بفتح الألف تقديره ولأن هذا صراط مستقيما وقرأ ابن عمرو بسكون النون وفتح الياء من صراطية وفقوا يعقوب إسكان النون واختلف راويان فقرأ رويس صراط بالسين وروح بالصاد ولا السولة الطرق المختلفة في الأديان بكم عن سبيله دينه الذي ارتضى قرأ البزيو على ابن كثير فتفرق قال فتفرق بتجديد التاء الباقرة بالتخفيف ذلك موصوكم به لعلكم تتقون الضلال ثم أي ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب هنا قوله أخبركم لبيان أن هذا الـ الـ أن ثم هنا عطف لخبر على خبر هذا ببعض الأخبار والمهلة هنا بين الأخبار ثم آتينا ليس هذا بعد التحريم الذي حرمه الله على وجه وإلا بعضهم يقول غير ذلك المقصود ثم أتينا يعني ثم أخبركم أننا أتينا فهذا ظاهره قد يفهم منه أن إتاء موسى الكتاب كان بعد التحريم كان بعد التحريم السابق التحريم في الآية المذكورة هنا يوضح أنه ببعض الأخبار قال أي ثم أخبركم أننا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة تماماً على الذي أحسن أي إتماما للنعمة عليه لإحسانه في الطعم وتفصيلا قال بيانا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين وهدى ورحمة هذا في صفة التوراة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كي يؤمنوا بالبعث وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع فاتبعوه وعملوا بما فيه واتقوا وأطيعوا لعلكم ترحمون باتباعه والعمل به أن تقولوا لألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وإن أي وقد كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لا نعلم ما هي إن أي وقد يعني إن هنا المخفامة أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم قال وقد كانت جماعه من الكفار قالوا لو أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم قال الله تعالى فقد جاءكم بينه من ربكم حجة واضحة بالغة تعرفونها وهدى قال بيان ورحمة نعمة لمن اتبعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصادف أعرض عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب قال بشدته بما كانوا يصدفون يعرضون هل ينظرون أن ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة قال لقب أرواحهم قرأ حمزة والكسائي وخلف يأتيهم بليأ على التذكير أو يأتيهم إلا أن يأتيهم على التذكير والبقونة بالتأي على التأنيف أو يأتي ربك قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان أو كسبت في إيمانها السابق لظهور الآيات خيرا ثوبا قل انتظروا يا اهل مكه انا منتظرون قال وعيد لهم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل الدجال والدابه وطلوع الشمس من المغرب ان الذين فرقوا دينهم اي جعلوا دين ابراهيم اديانا مختلفه فتهود قوم وتنصر قوم قرى حمزه والكسائي فارقوا بالالف اي خرجوا من دينهم وتركوه وقرا الباقون بغير الف مشددا على المعنى الاول وذكره واضح هنا في فرق بين المعنيين فرق الدين ترقه فرق الدين فرق هذا الدين جعله فرقا وكانوا شيعا قال صاروا فرقا مختلفه لست منهم أي لست من السؤال عنهم في شيء والآية منسوخة بآية القتال إنما أمرهم إلى الله يتولى جزاءهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إذا وردوا القيامة من جاء بالحسنه فلو عشر أمثالها أي عشر حسنات فضلا من الله قرأ يعقوب عشر منون أمثالها رفع على الوصف أي ثلاؤ حسنات عشر أمثالها وقرأ الباقون بغير تنوين وخفض أمثالها على الإضافة وحذفت الهاء من عشر لتأنيث الأمثال في المعنى بقيتنا أمثال مفردها مثل أو مثل هذا مذكر تقول حذفت الهاء من عشر لتأنيث الأمثال في المعنى لأن مثل الحسنات حسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجز إلا مثلا وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم بالوحي والإرشاد قرأ حمزة والكسائي هداني بالإمالة وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ربي بفتح الياء والباقون بإسكانها دينا قيمة قال منصوبا بمضمر أي عرفني دينا لا أدري لي كلمة منصوبة مكتوبة كده منصوبة يعني لماذا نصبها دينا قيما قال منصوب بمضمر أي عرفني دينا قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر القاف وفتح الياء خفيفة والباقون بفتح القافي وكسر الياء مشددة ومعناهما, قال ومعناهما المستقيم ملة إبراهيم قال بدل من دينا قرأ هشام عن ابن عامر إبراهام بألف حنيفا حال من إبراهيم وما كان المشركين نفي للنقيصة عنه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسك يعني الذبيحة في الحج والعمرة ومحياي قرأ أبو جعفر وورش بخلاف عن الثاني محياي بإسكان الياء والبقونة فتحها وقرأ الدريع عن الكسائي محياي بالإمالة وما مات قرأ نافع أبو جعفر بفتح الياء والبقونة بإسكانها لله رب العالمين أي هو يحيي لي ويميتني لا شريك له خالصة له لا أشيك فيها غيره وبذلك وبالإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة لأن كل نبي إسلامه يتقدم على إسلام أمته قرأ نافع أبو جعفر وأنا أول بالمدين يقول ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا فنزل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وما سواه مربوب مثله لا يصلح للروبية ولما قال الوليد بن المغيرة اتبعوني أحمل أوزاركم نزل ولا تكسبوا لا تجني كل نفس إلا عليها إلا كان الإثم على الجاني ولا تزر وزرة وزرة أخرى لا تحملوا حاملة حملة غيرها وأصل وزروا الثقل ثم إلى ربكم مرجعكم ولا تزر وزرة لا تحملوا حاملة حملة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم قال يوم القيامة فينبئكم فيعلمكم بما كنتم فيه تختلفون بتمييز المحق من المبطل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض قال جمع خليفة وهي النيابة عن الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فخلفت أمته سائر الأمم بأن سكنوا الأرض بعدهم ورفع بعضكم فوق بعض درجات قال في الخلق والرزق والعلم والدين ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من المال وغيره ليظهر لكم من ليظهر لكم منكم المطيع من العاصي. وهنا يذكر على تفسير الابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس. إن ربك وهذا وجه يذكر في هذه ونظائرها. إن ربك سريع العقاب. قال لمن عصاه. واصف العقاب بالسرعة لأن ما هو آت قريب. وإنه لغفور رحيم لمن تاب وأطاعه. والله أعلم. بهذا نكون تهينا بفضل الله من قراءة تفسير سورة الأنعام ونشرع المرة القادمة في قراءة تفسير سورة الأعراف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسفرك أتولي